أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حزب اللطف للشيخ أبي الحسن الشعزري قد الله سره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبده وإياك نسعي اهتنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الماطوب عليهم ولا الطالين اللهم صلي أفضل الصلوات وعمل البركات في كل الأوقات على سيدنا محمد أكمل أهل الأرضين والسماوات وسلم عليه ربنا بأسكى التحيات في جميع الحطرات اللهم يا من لطفه بخلقه شام وبره لعبده واصل لا تخرجنا عن دائرة الألطاف وامنا من كل ما نخافه وكلنا بلطفك الخفي والظاهر يا باطل يا ظاهر يا لطيف نسألك وقاية اللطف في القطاع والتسليم مع السلامة عند رزوله والرضا اللهم أنت العليم بما سبق منا في الأزل فحفنا بلطفك فيما نزل يا لطيف لم يزل اجعلنا في حسن تحصني بك يا أول يا من إليه التجاء وعليه المعول اللهم يا من ألقى خلقه في بحار قطائه وكحكم عليهم بحكم قهره وابتلائه اجعلنا ممن حمل في سفينة النجاة وبقي من جميع الآفات إلهنا من رعته عينك كان ملطوثاً به في التقدير محفوظا ملحوظاً برعايتك يا قتير يا سريع يا قريب يا مجيب الدعاء إرعنا بعين عنايتك يا خير من رعا إلهنا لطفك الخفي ألطف من يرى وأنت الذي لطفت بجميع الورا وحجبت سريان لطفك في الأكوان فلا يشهده إلا أهل المعرفة والعيان فلما شهدوا سر لطفك في كل شيء آمنوا آمنوا به من سوء كل شيء فأشهدنا سر هذا اللطف الواقي ما دام لطفك الدائم الباقي إلهنا حكم مشيئتك في العبيد لا يرده همة كل عارفٍ ما نريد لكن فتحت لنا بواب اللطاف بخفيتي المانعة فسُئناها من كل بلية فادخلنا بلطفك تلك القصور يا من يقول الشيء أحكم فيا إلهنا حكم مشيئتك في العبيد لا يرده حمة كل عارف ومريد لكن فتحت لنا بواب الألطاف الخفية المانعة حصونها من كل بلية فأدخلنا بلطفك تلك الحصون يا من يقول لشيء كن فيكون إلهنا أنت اللطيف بعبادك لا سيما بأهل محبتك وودادي فبأهل المحبة الودادي خصصنا بألطاف اللطف يا جواد إلهنا اللطف صفاتك والألطاف خلقك وتنفيذ حكمك في خلقك حقك ورأفتك لطفك بالمف... بالمخلوقين تمنع استقوصاء حقك في العالمين إلهنا لطفت بنا قبل كوننا ونحن لللطف غير مفتاجين أفتمنعنا منه مع الحاجة إليه وأن ترحم الراحمين حاشا لطفك الكافي وجودك الوافي إلهنا لطفك هو حفظك إذا رعيت وحفظك هو لطفك إذا وقيت فأدخلنا سروا دقات لطفك ضرب علينا سابر حفظك يا لطيف نسألك اللطفة أبدا يا حفيظ قن وشر العداب يا لطيف ما لعبدك العاجز الخائف الطعيف؟ اللهم كما لطف بي قبل سؤالي وكلي لا علي يا امني وعاوني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز آنسني بلطفك يا لطيف أمس في الحال المخيف تأنست بلطفك يا لطيف تسلمت بلطفك يا لطيف تحقنت بلطفك يا لطيف أمنت بلطفك يا لطيف وقيت بلطفك من الرداء. تعجبت بلطفك على الأعداء بلطفك يا لطيف ربي اللطيف الحفيظ والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في نوع محفوظ نجوت من كل خطب جسيم بقول ربي ولا يؤوده ما وهو العلي العظيم سلمت من كل شيطان حاسد قولي ربي وحفصا من كل شيطان مارد وقيت وكفيت كل أهم في كل سبيل بقول حسب الله ونعمل وكيل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوس الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلتم هو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أضع لهم من جوعهم وآمنهم من أخو اكتفيت بكافايا عين صاد واحتميت بحميم عين سنقاف قوله الحق ولا أولمه سلام قولا من رب الرحيم أحون غاف أدن أحم هاء أمين أحون غاف أدن أحم هاء أمين اللهم بحق هذه الأسرار الشر ولا والأشرار وكل ما أنت خالقه من الأكرار قل من بالليل والنهار بحقك لا أكلأنا ولا تكلنا إلى غيرك إحاضتك رب هذا ذل السؤال في بابك ولا حبل ولا قوة إلا بك اللهم صل على من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ومجدا وشرفا وكرما وبجنا وعظما سيدي لا تخلني من الرحمة والأمان يا حنان يا منان والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين